وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اهلا وسهلاً ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس علوم القرآن وهذا الدرس هو بقية لما سبق ذكره في الدرس الفارت عن موضوع من أهم موضوعات جمع القرآن الكريم وهو موضوع جمع القرآن كيف جمع القرآن الكريم وكيف وصل إلينا وقدمنا بمقدمة ذكرنا فيها أن جمع القرآن عند العلماء وفي لغة القرآن والسنة عموما يراد به أحد معنيين وهما الجمع في الصدور بمعنى الحفظ, الحفظ في الصدور والجمع في الصحف والأوراق وهو بمعنى الكتابة إما حفظ وإما كتابة فمن ذلك ما ذكرناه عن قبره تعالى ان علينا جمعه هو قرانه وذكرنا ما فسر به حبر الامه وترجمه للقران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمعنى عموما هو ان علينا جمعه في صدرك فتحفظه ولا تنساه لذلك هو أي اي ما قراته رضوان الله عليهم جميعا كانوا يتنافسون في حفظ القرآن ويحفظونه ويحفذونهم من يلونهم من الأزواج والأولاد وكل ما كل ما يعني له ولايه عندهم كل ما لهم يد عليهم كالعبيد والاماء وغيرهم والخدم فكانوا يحفظون ويقرأون به في صلواتهم في جوف الليل حتى كان يسمع لهم دوي كدوي النحل ونبيه عليه الصلاة والسلام كان يمر على بعض بيوتهم فيسمع قراءتهم فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزنارا من مزامير داود أي أن أبا موسى رضي الله عنه كان له صوت جميل وقراءة جيدة و له قراءة من أفضل القراءات بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف منازل الأشعاريين من أصواتهم بالقرآن بالليل وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضج بتلاوة القرآن حتى جاء الأمر بخفض الأصوات وذلك لألا يتغالطوا وأن لا يجهر بعضهم على بعض في القراءة ومن الآثار أيضا في مكانة القرآن ومنزلة عناية الصحابة ومكانة القرآن عندهم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً القرآن فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وثم قال عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد أي بقراءة عبد الله بن مسعود وهذه شهادة ليس بعدها شهادة فهذا دليل على إتقان ابن مسعود للقراءة حتى أنه أثر في قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالتمكن وبالجدارة وبقدرته على اقراء غيره وتعليمه وأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن, ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن أربعة أو خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفا فهذا عموما في بيان المعنى الأول لمعنى جمع القرآن وهو الحفظ أنه مجموع في صدورهم وكأنه منحوط في قلوبهم وفي صدورهم فكانوا يحفظونه بل ويحفظون غيرهم والمعنى الثاني لجمع القرآن هو معنى الكتابة وقلنا أن الكتابة قسمناها إلى ثلاثة مراحم وذكرنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان وإن كان بعض العلماء لا يرى أن هذا من الجمع فيقولون أن إطلاق الجمع عليه هو من باب التجوز في اللفظ والتسامح ذلك لأن التدوين في هذه المرحلة لم يكن في مكان واحد بل كان مفرقا في الأدوات التي ذكرناها في درس الفارت مما أتيح للصحابة رضي الله عنهم ولم يألوا شهداً في, في كتابة القرآن فكتبوا على العسب وعلى اللخاف والأكتاف كما بينا هذه الكلمات وغير ذلك مما توفر لهم فاجتهدوا رضي الله عنهم وذلك كان هو الممهد لجمع القرآن فيما بعد وفي ذلك إنفاذ لوعد الله بحفظ كتابه حز وجل أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الجمع في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وفي إلى هذا الحد وصلنا وفي ذلك نبدأ بالتفصيل فالجمع هذا قد كان في مصحف واحد وهذا الجمع الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه له أسباب فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب وذلك أنهم منهم من ارتد لأنه ظن أن الإسلام انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب الاعظم انهم منعوا الزكاه وجحدوها فلذلك تجهز الخليفة رضي الله عنه لقتالهم وجهز الجيوش لحربهم و المرتدين وبذلك كانت غزوه اهل اليمامه في السنة الثانية عشرة من الهجره وهذه الغزوه قد ضمت عددا كبيرا من حفاظ الصحابة وقرائهم وقد حدث في أثنائها لغزوة أنه استشهد من هؤلاء القراء سبعون قارئاً وحافظاً لكتاب الله عز وجل ففزع عمر بن الخطاب وهاله هذا الأمر وفزع إلى أبي بكر رضي الله عنه والقصة هذه مروية بتمامها في الصحيح في صحيح البخاري وغيره ورواها سيد بن ثابت رضي الله عنه قال رضي الله عنه أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة يعني بعد أن قتل أهل اليمامة أرسل له أرسل له أو أرسل إليه أبو بكر ف قال فإذا عمر ابن الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن قد استحر أي قد انتشر وكثر وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فذهب فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فكما نرى هنا أن عمر هو صاحب الاقتراح وصاحب الفكرة فقلت لعمر أي أبو بكر يحدث زيت قال فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنكر أبو بكر على عمر لأنه أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أعظم رد على كل, على كل من يسوّغ البدعة فيقول هذه بدعة حسنة وهذه جيدة وهذه فيها خير وفي الظاهر قد تكون لا شيء فيها ولكن فيها طعن في الديم وفيها زيادة على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في العبادة وهذا مسألة جمع القرآن هي فقط جمع لما تفرق ولكن مع ذلك صحابة يخشون كل شيء فيه ريب وفيه شك وفيه ولو شك يسير في أن فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد أن هذا فيه خير قال عمر هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيت قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك الصحابة موجودون ولكنهم اختاروا شخصا تتوفر فيه صفات معينة يريدونها فقال إنك شاب أي قوي وعاقل شهدوا له بالعقل بالحكمة لا نتهمك أي أنك لا نعرف عنك إلا أنك ثقة لا نتهمك لا بكذب ولا بغدر ولا بخيانة ولا غير ذلك والمهم قال وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه من كنتاب الوحي فهو يعلم ما كتب قال فتتبع القرآن فاجمعه أمره أبو بكر الخليفة أمر زيد بن ثابي أن يتتبع القرآن قال زيد رضي الله عنه وارفاح قال فوالله لو كلفوني بنقل جبل أو لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثخل علي مما أمرني به من جمع القرآن يعني هذه مهمة عظيمة جدا يعني هذه مهمة رأى الصحابة أنه يقف عليها الإسلام وأن القرآن ربما يضيع إن لم يفعل هذا فكانوا سببا عظيما في حفظ الله عز وجل القرآن قلت أي زيت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا الإنكار لم يكن خاصاً بأبي بكر، وللصحابة هذه طريقتهم، فأنكر على أبي بكر وعمر وهما من هما في السنة، وفي ولهم سنة متبعة، ومع ذلك زيد بن ثابت لم يرضى أول الأمر، ليس تهرباً وليس بعداً عن المسؤولية، بل, أهل بل هم أهل الاجتهاد وأهل الاجتهاد، الدفاع عن الدين ولكن الذي منعه هو ما منع أبو بكر في أول الأمر أنه يقبل شيء فيه شك أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ف وكذلك كما نرى هنا أنه رأى أن هذه قد يكون فيها شك فلم يمنعه هذا من الإنكار ومن الإجابة عن الخليفة فالصحابة أهل حق ويقبلون الحق فالخليفة لا يحمل في نفسه شيء على الصحابة أو على الرعية لأنه يريد الحق والصحابة أيضا لا يكتمون الحق رضي الله عنهم جميعا قال أبو بكر رضي الله عنه هو والله خير لم يقل له أنا أمرتك فيجب عليك لا قال هو والله خير قال فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصار لم أجدها مع غيره وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم إلى آخر, الآية إلى آخر سورة براءة فكانت وهذه القصة المقصود أنه وجدت آخر سورة التوبة أي أنها مكتوبة لكنهم كانوا يحفظونها ولا شك لكنهم جمعوا كما سنذكر إن شاء الله جمعوا بين الكتابة والحفظ قال زيد فكانت الصحف عند ابي عند بكر حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر حياته ثم عند حفصه بنت عمر رضي الله عنهم وهذه الايه كما قلنا وما بعدها كان الصحابه يحفظونها لكن زيدا راعى نهايه التثبت في جمعه للقران فكان لا يكتفي فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة وقد قال أبو بكر لعمر والزيت أقعد على باب المسجد فمن جاءكم جاء جاء بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه فما المقصود بالشاهدين الظاهر أنهما شاهدين من الرجال فلا يكتفي فلا يكتفي أبو بكر وزيد بشاهد واحد ولكن بعض العلماء كابن حجر والسخاوي وغيرهما من العلماء المحققين قالوا المقصود بالشاهدين الحفظ والكتابة فلو يكت... أتى شاهد يحفظ وشاهد آخر يحفظ لا يكتفون بلا لك يجب أن يكون حفظ وكتابة في نفس الوقت والله تعالى أعلم أو ربما يشهدان أن ذلك مما كان في العرضة الأخيرة في عام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضه جبريل وعمر رضي الله عنه قال لأصحابه موسيا إياهم قال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به أن أبا بكر هو من أمر بجمع القرآن في مصحف واحد ومرتب الآيات والصور وذلك في غاية من التثبت والتدقيق وكان ذلك بمشورة عمر وكتابة زيد. أخرج ابن أبي داود في, في كتابه المصاحف بسند حسن أن علي رضي الله عنه قال أعظم الناس في المصاح في أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله فهذا هو الجمع الحقيقي الجمع الذي كان في عهد أبي بكر هو الجمع الصحيح والحقيقي أي أن القرآن كان مفرقا وفرق الآيات والصور فجمع في موضع واحد المرحلة التي بعدها وقبل ذلك نقول أن هذا الجمع كان مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته وقد أجمع هذا أجمع لهذا الصنيع وهذا الفعل الصحابة كلهم رضي الله عنهم ولذلك ظهر المصطلح المصحف في عهد أبي بكر وهذا المصطلح لم يكن معروفا قبل ذلك المرحلة, المرحلة الثالثة كانت في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهذا الجمع وهذا المعنى يختلف اختلافا كبيرا عن حقيقة الجامع في عهد أبي بكر ففي هذا العهد وفي هذه الفترة اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وكثرة الفتحات وتفرق القراء من الصحابة ومن كبار التابعين تفرقوا في الأمصار واختلفت أوجه القراءة وذلك باختلاف الأحرف التي نزل عليها القرآن وكلها صحيحة وكلها مقبولة وكلها قد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابي كان يقرئ القوم الذين وفد إليهم فكان يختار أحد هذه الأحرف تيسيرا للناس تيسيرا للصغار وتيسيرا للشيوخ وتيسيرا لمن دخل في الإسلام حديثا فكانوا يجتمعون بعد ذلك كان كان المتعلمون للقرآن كانوا يجتمعون في بعض الغزوات أو في الحجج مثلا فكان يعجب بعضهم من قراءة بعض إذ أنهم لا يعرفون خلافا في المسألة فهم يطبقون ما أقراءهم الصحابي ولا يدرون عن باقي الأحرف عن باقي القراءات فكانوا يتعجبون إذا سمعوا قراءة تخالف ما تعلموا حتى بدات تظهر بوادر الفتنه والخلاف وبدات المجالس يكثر فيها الجدال والمناقشه حتى احس الصحابه وتيقنوا من باب شر قد فتح ولا بد له من علاج ومن حل ومخرج ويدلنا هذه القصة ما خرجه ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن أبي قلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر, حتى كفر بعضهم بقراءة بعض فبلغ ذلك عثمان فقام خطيما فقال أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون فمن آعني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما هذا الأثر يقول فيه عثمان أن في المدينة المدينة معروفة بهدوئها وبعدم الخلاف فيها وبعدم الفتن فإذا ظهر في المدينة مثل هذه الخلافات ومثل هذا النكير بين الناس فقال عثمان قال فمن عني فمن كان بعيدا عن المدينة فلا شك أنه سيكون فيه اختلاف أشد من هذا فنادى الصحابة أن يجتمعوا ويجدوا حلا ويكتبوا للناس كتابا واحدا يكون إماما ومتبعا حتى يقطع الخلاف فهذا عثمان شعر به في المدينة وزاد يقينه عندما جاءه حذيفة وأخبره بما رآه حذيفة رضي الله عنه كان يغازي كان معه أهل الشام يغازون في فتح أرمينيا وأذربيجان وكان مع أهل الشام أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فتحقق عثمان مما توقعه أنه توقع أنه سيكون هناك خلاف في الأمصار البعيد عن المدينة فأرسل إلى حفصة ان ارسل الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فارسلت بها حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين الى عثمان بن رضي الله عنه ارباح وهذه الطريقه وهذه وهذا الحل الذي وجده عثمان كان بمشهوره من الصحابه رضي الله عنهم فقام بتكوين لجنة كلفها بهذا العمل أي بنسخ المصاحف وكتابتها وهذه اللجنة كان فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو الذي كتب في عهد أبي بكر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن إيشان وقال عثمان للرهد القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا المصاحف وفورغ من المصحف، كتب وثمان إلى أهل الأمصار أني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فمحوا ما عندكم، زيد بن الثابت رضي عنه هو من الأنصار هو مدني وعبد الله بن الزبير سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارس بن نشان هؤلاء من أهل مكة من القرشيين فكان هذا الجمع المبارك في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25 كما ذكر الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري وربما يتوهم البعض أن هذا الفعل هو اجتهاد محظم من عثمان ولكن كما ذكرت منذ قليل أن الصحابة قد أجمعوا على صنع عثمان وأنه رضي الله عنه لم يقدم على هذا القرار إلا بعد استشارة الصحابة الموجودين حينها وهذا هو اللائق بمثل عثمان رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يا أيها الناس لا تغلو في عثمان ولا تقول له إلا خيرا ولا تقول له الا خيرا في المصاحف فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملئ منا قال اي عثمان ما تقولون في هذه القراء فقد بلغني ان بعضهم يقول ان قراءتي خير من قراءتك وهذا يكون وهذا يكاد يكون كفرا قلنا فما ترى قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف قلنا فنعم ما رأيت قال علي والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل فهذه عموما المراحل الثلاثة التي ذكرناها فقلنا أن الجمع الأول هو الحفظ في الصدور والمعنى الثاني هو الكتابة فقد كانت مفرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع المصحف وكتابه زيد بن ثابت في عهد أبي بكر بمشورة من عمر وكان السبب هو انتشار القتل بين صفوف القراء ففعل ذلك خشيه ضياع القرآن وعدم وجود من يحفظه للاجيال التاليه وبذلك يضيع الاسلام وفي عهد عثمان اختلف السبب وهو الفرقة والاختلاف بين المسلمين في القراءه وفي تفضيل هذه القراءه على الأخرى فكان الاجماع من الصحابه على نسخ القران على مصحف واحد وعلى حرف واحد وبقيت بقية إن شاء الله نتركها هذه المرة القادمة حتى نزيد فهما لهذه المسألة جزاكم الله خيرا شكرا الله, شكر الله لكم حسن إنصاتكم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم وإياكم جميعا شكرا لكم طيب إذا نترككم على خير سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إلا أن تستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم